بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمة الله عليه العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقني وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فالعلم, فالعلم لا سلطة الأيدي لا سلطة لا سلطة نعم فالعلم لا سلطة فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم نعم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم ويذهب الدين, ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه من جاكم لمعتصمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكما سمعنا قول الناظم رحمه الله تعالى وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكمين فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجات لمعتصمي هذه الأبيات جاء بها المصنف بعدما سبق من كلام معنى البارحة والذي آخره العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقوم لا يزال فيها الناظم يتحدث عن فضل العلم فالبارحة مضى معنا بعض شرف العلم وبعض فضله واليوم يذكر الناظم هنا شرفاً آخر فيقول رحمه الله إن العز والشرف في العلم لما؟ لأنه هو السلطان الحقيقي لأنه هو السلطان الحقيقي فالسلطان الحقيقي هو الذي تنقاد له القلوب محبة وتعظيما لا أنها تنقاد له بالقوة والصوت والعسكر فهذا السلطان غايته أن يكون متسلطا على البدن لكن القلوب لا تنقاد له وإن قادت له وإن قادت له الأبدان بسبب قوته وصوته وجبروته وعسكريه وجيشه لماذا لانه يقهرها قهرا فهذا وين انقادت له الأبدان بسبب الظلم والقهر والغش لكنه لا يستولي على القلوب يستولي على القلوب الحاكم العادل فتحبه القلوب نعم ولكن هذا قليل أما العلماء فسلطانهم على القلوب سلطانهم على القلوب ولذلك يقول فسلطة اليد بالأبدال قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم هذه قاصرة تنقاد لها الأجسام والأبدان لكن إما أن تنقاد لها بسبب حبها لعدلها وهذا قليل في الناس وإما بسبب قهرها وقوتها وجبروتها وهذا هو الكثير في أحوال الحكام منذ أن ذر الله الخليقة أما سلطة العلم فلا الناس ينقادون للعالم محبة وكلنا يسمع بقصة زين العابدين زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان من أجل وأعلم وأعبد وأزهد وأورع أهل زمانه رحمه الله فلما جاء الخليفة يطوف بالبيت ما تسع ما توسع له الناس ولن جفلوا عنه محبة محبة ومهابة وإجلالا وإعظاما كما حصل منهم لزين العابدين فلما نزل زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه بالمطاف طائفا جهل الناس إجلالا ومهابة وإعظاما له فقال فيه الخليفة من هذا وهو يعرف من فأجابه الفرزدق من هذا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والعرب تعرفه والبيت يعرفه والحل والحرم وقال قصيدته الطويلة المشهورة وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم أليس كذلك؟ نعم بلى إنه كذلك هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا بكفه خيزران ريحها عبق كأنه المسك في عرنينه شمموا إلى آخر القصيدة العظيمة في هذا فالناس تأخروا له إجلالا ومهابة وإعظاما فالشيء النابع من القلب بخلاف ما لا يكون نابعا منه فسلطة العلماء أهل الصدق والتقى والزهد والاتباع هذه تكون في قلوب الناس يحبونهم الناس وذكرنا بالانس قول مالك قول القائل في مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبته والحاضرون نواكس الاذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهما الوقار وليس ذا سلطان قالت براءة الخليفة قالت هذا هو الملك وجاء في بعض الروايات عنها أن قالت هذا هو الملك وأبيك لا ملك أبيك الذي يساق له الناس بالسياط فملك الملوك على الناس بالقوة والقهر والغلبة وقليلا ما يكون بالعدل أما العلماء العاملين فهؤلاء تنقاد لهم القلوب للمحبة والإجلال ولقد تمنى جمع من الخلفاء أن لو لم يكن خليفة وكان في منزلة أهل العلم حينما رأى حلقهم فالناظم رحمه الله تعالى هنا يبين فضل العلم ويبين أنه هو السلطان الحقيقي ويستدل عليه بماذا يستدل عليه بما جاء في الكتاب العظيم وذلك في قوله وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكمين ويكفي هذا شرفا للعلم ولأهله ولقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله العزيز في سبعة وعشرين موضعا جاء ذلك في سبعة وعشرين موضعا ذكر السلطان وأنه المراد به العلم وجاءت بعض الآيات الأخرى فيها ذكر السلطان وتنازع فيه المفسرون أما الذي فيه ذكر السلطان والمراد به العلم فعددت منها في كتاب الله جل وعز سبعة وعشرين موضعا فمن ذلك قول الله تعالى عن هوت عليه السلام أنه قال لقومه كما في سورة الأعراف أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان يعني من حجة ودليل وبران وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لهما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني عندكم حجة عندكم برهان على اتخاذ الولد ونسبته لله جل وعز وهذا في النصارى وفي اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فهؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا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 فإن قال في سورة إبراهيم حينما قال أقوام الرسل لرسلهم رادين عليهم مطالبين لهم بالحجة مع أنهم لا يعتمدون ولا يلتفتون إليها فانظر حتى المخالف يطالبك بالحجة بالسلطان فقال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادم وثمود جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تجعوننا إليه مريب قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض طيب إيش يقطع هذا يدعوكم ليغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى طيب الجواب قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين مع أنهم لا يلتفتون لكن حتى مع المخالف والمتعنت يطالب بالسلطان يطالب بالدليل يطالب بالبينة يطالب بالمرهاد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 الآيات. فالشاهد كل واحد يفزع عند المطالبة إلى ما؟ إلى طلب السلطان إلى طلب الحجة فالحجة والسلطان هنا هو العلم وسم... وسمي سلطانا لأن صاحبه يتسلط به على القلوب وإن أنكعته سمي هذا العلم سلطانا وسميت الحجة البينة والبرهان الظاهر سلطانا لأن صاحبه وقارئه وتاليه والجائبه يتسلط على قلوب من قابلهم ولو أنكروا ولو عاندوا فاسمعوا قول الله جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فالشاهد سمي السلطان سلطانا لأن صاحبه الذي يتكلم به يتسلط على القلوب فيقهرها بأمر الله جل وعلا فلا تستطيع الدفع وإذا دفعت تكون مكابرة من باب المكابرة لا من باب لا من باب الحق والعبل والإنصاف ولما كان السلطان الناصر بالبدل يختلف عن السلطان القاهر للقلوب قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطان النصير فالولي هو سلطان اليد وسلطة اليد بالأبدان قاصرة صح ولا لا، واجعل لي من لدنك وليا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فالولي فالولي هذا وإن صرك بالقوة إذا لم تكن صادقا لا ينفعك صح ولا لا، الولي إذا نصرك بقوته وأنت لست بصادق فيما جئت به ودعوت إليه وادعيته لا ينفعك لأنه بزواله سيزول ما سلم لك به في ذلك الوقت فانظروا الهولى المفارقة جمع الله جل وعلا هنا قال واجعل أمر عباده بأن يسألوه الخيرين جميعا فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقه واجعل لي من لدنك وليا فالولي هنا هو الذي تكون سلطته سلطة البدن سلطة اليد سلطة القوة النصرة بالقوة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فسلطة العلم هذه هي أشرف سلطان ولذلك قيل ويروى عن سفيان أنه قال الملوك ملوك على الناس والعلماء ملوك على الملوك الملوك ملوك على الناس والعلماء ملوك على الملوك وفعلا هذا قول حق فالعالم وقل ربي أدخلني هذا أخونا يصحح لعلي أخطات وقل ربي أدخلني مدخل صدقه نعم ها وأخرجني مخرج صدقه واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الشاهد جزاك الله خيرا فالشاهد العلماء صلاطين على الملوك وعلى وعلى الناس العلماء سلاطين على الملوك وعلى الناس لماذا؟ لأن الناس قد ينقاد منهم البعض بالترغيب، وآخرون لا ينقادون إلا بالترهيب. كيف لا يأتي بهم إلا ما قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهؤلاء تأتي بهم قوة السلطان هي التي تقهرهم على الحق وقبول الحق وإنصاف الخلق الفريق الآخر هذا منقاد بنفسه متبع للأوامر مجتنب للنوا هذا أمره سهل فالذين يتبعون رغبا أمرهم بين الذين يتبعون رهبا لا ينفع معهم إلا سلطة الأبدال ومع ذلك هذا الذي يظهر هؤلاء وهو السلطان العالم سلطان عليه العالم سلطان عليه فالشاهد سلطة الأبدان قاصرة وهذه سلطة الحكام والملوك أما سلطة القلوب فهي السلطة الحقيقية فينبغي للإنسان أن يقبل على السلطان الحقيقي أن يقبل على السلطان الحقيقي وهو العلم ولهذا كم من محفل ترى الناس يعظمون فيه الملك ويعظمون فيه العالم وإذا نظرت فإذا تعظيمهم للملك تملق وتعظيمهم للعالم إيش؟ أجيبوا تعظيمهم للعالم محبة وتعظيمهم للملك, للملك تملق ففرق بين التعظيمين فهذا منبعه المحبة وذاك منبعه الخوف وفرق بين هذا وهذا وصدق رحمه الله تعالى فإن سلطة العلم هي السلطة الظاهرة فينبغي لصاحب العلم ألا يتنازل عن هذا العلم، وألا يشتغل عنه لا بمال ولا بخول، وأن يعلم أن هذا السلطان وهذا البهرج كما سيأتي معنا قول الناظم وكل ملك فخدم لملكهми، وكل ملك فخدم لملكهми. الصلاطين يطلبون إيش؟ يطلبون رضا العلماء. لأنهم يعلمون أن الناس وراء العلماء أما العلماء الحقيقيين ما يطلبوا رضا الصلاة وإنما يطلبون رضا الله جل وعلا نعم قال رحمه الله ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجات جاة لمعتصم العلم يا صاحي استغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لممي كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم كذاك تستغفر الحيتان في لجج نعم من البحار له في الضوء والظلم وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أيكم وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم وس... عندك كيش؟ وإن والس... أجنحة الأملاك... الأملاك تبسطها تبسطها, تبسطها نعم. لطالبيه رضا منهم بصنعهم العلم... هكذا عندكم؟ نعم, نعم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم والسامع العلم والس... والسالكون هكذا بالضاد بالواو السالكون والسالكون طيب الصواب السالكين نعم وهذا اليوم بين يدي المخطوط جئت به نعم لأنه معطوف وايضا فيه عامل مؤخر نعم والسامع العلم الوا... والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نضارته اذا كان فيا نظارت... فيا نضارته نضارته فيا نضارته نعم اذ كان متصفا بد دعوه خير الخلق كلهم نعم كف... هذه الابيات التي سمعنا وهي قول النظم العلم يا صاح يستغفر لطالبه أهل السماوات والأرضين من لمم كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم والسالكين طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم هنا يذكر أيضا الناظم بعض فضائل العلم وكل هذه الفضائل إنما جاء بها مقدمة كالتشويق للوصية التي ستأتي بعد نبذة في وصية طالب العلم فذكر أولا هذه الفضائل فمن هذه الفضائل أن العلم يستغفر لطالبه أهل السماوات والأرض وقد جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث أبي الدردة وجاء في حديث علي وجاء في حديث عن ابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أن طالب العلم يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء فما أعظمها من فضيلة وما أجلها من منقبة غفل أهل الدنيا عنها ووفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لا، فيا خسارة من ترك العلم الذي هذه من ثماره ويا غبنه إذ أدبر عنه ففاته هذا الخير العظيم وهو استغفار هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا رضا منه بحطام من الدنيا أو بمناصب في الدنيا فوالله لو علم الناس هذا الفضل حق العلم واعتبره حق الاعتبار لما أقبلوا إلا على العلم لو لم يكن في العلم إلا أن هذه المخلوقات التي لا يعدها ولا يحصيها إلا الله جل وعلا تستغفر لهذا الطالب الطالب العلم لكفى بذلك شرفا لهذا العلم ولكفى بذلك منقبة لأهل العلم ولكفى بذلك حافزا للناس على أن يقبلوا على طلب العلم ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فيا معشر الإخوان هذه الميزة وهذه الفضيلة وهذا الشرف وهذه المنقبة لا تساميها أيضا منقبة كم يستغفر لك يا عبد الله من الدواب التي لا تعقل حتى النملة في جحرها يا عباد الله تستغفر لطالب العلم لأجل ماذا لأجل ما حمله بين جنبيه من علم الشريعة من هذا النور المبين من هذا الوعي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم هذا السبيل وأن يجعلنا وإياكم ممن طلب حتى الموت والخارج في طلاب العلم مجاهد في سبيل الله كما قال الناظم رحمه الله تعالى لكن بشرط أن يكون في هذا الاحتساب وأن يكون في هذا الإخلاص لله جل وعلا ولأجل ذلك جاءت الأحاديث وهي لا تخلو من كلام في هذا الباب وبعضهم يحسنها وأن طالب العلم في خروجه أيضا قد وردت الأحاديث أنه أفضل من المجاهد في سبيل الله الطاعن بالرماح والرامي بالسهام والضارب بالسيوف وقد أدرك السلف رحمهم الله تعالى ذلك فجعلوا الذب عن السنة والخروج في تحصيلها وتدوينها وكتبها وقصد أهلها في اختلاف الأنصار جعلوه أعظم من الطعن بالسيوف في سبيل الله جل وعلا وقد جاء عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله أنه قال في أهل السنن الذين يجمعونها ويطوفون الأمصار في تحصيلها وتدوينها وكتبها والذب عنها قال عنهم إن جهادهم هذا أعلى من الضرب بالسيوف في سبيل الله وصدق رحمه الله لماذا؟ لأنهم يحفظون بذلك دين الله جل وعلا والجهاد إنما شرع لإظهار دين الله جل وعلا فهؤلاء حفظ الله بهم الدين الذي يجاهد لنشره والملائكة أيضا تضع أجنحتها الملائكة الكرام هذه المخلوقات العظام الذي الواحد منها يسد بجناحيه الأفق تستغفر أيضا لطالب العلم وهذا أيضا جاء في حديث أبي الدرداء وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فوضعها لهذه الأجنحة تواضعا لهذا الطالب اعجابا منها ورضا منها بشريف عمله الذي يقوم به ألا وهو خروجه لطلب العلم ولذلك يقول وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم فهذا نص الحديث وإن كان حصل فيه بعض التغيير اليسير كما ذكرنا من قبل والسالكين لطرق العلم أيضا لهم طرق تهديهم إلى الجنان وجاء هذا في الحديث السابق الذي ذكرنا بالأمس والآن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ووحدث أبي الدردة أيضا سهل الله له به طريقا إلى الجنة قالوا لأن العلم يدله على الله جل وعلا لأن العلم يدله على الله جل وعلا فلا يزال يدله على الجنان وما يؤدي إليها فهو سائر في الطريق إليها ولا يزال يدله ويبصره بالطرق المؤدية إلى النار فهو متباعد عنها فلا تراه سائرا إلا في طريق الوصول إلى الجنة، فهذا معنى أن العلم يفتح لصاحبه ويسهل لصاحبه طريق يأدي طريقا يؤدي به إلى الجنة، وهذا حق ولا يمكن أن تساوي بين العالم وطلبة العلم الشرعي وبين عوام من الناس في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم شتان بين هذا وهذا. فهذا يصدر عن علم وبيّن وذاك يصدر عن تخمين أو جهل نسأل الله العافية والسلامة وسامع العلم هؤلاء أيضا لهم أجر عظيم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين بالنظارة دعا لهم بالنظارة بنظارة الوجه والنظارة هنا الجمال فالساعون في طلب العلم الشرعي وخاصة علم الأحاديث والآثار والأخبار تجد في وجوههم الجمال والبهاء والنظرة كما قال ذلك السلف وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمع وفي لفظ فوعاء فبلغه كما سمع ومن هنا أخذ الناظم السامع للعلم والواعي ليحفظه هؤلاء لهم النظارة والنظارة هي الجمال كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالأول من النظرة وهي البهى والحسن والثاني من النظر بالعين الحقيقية الحسية فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الدعوة دليل على فضل ما هم عليه من العمل ذلكم العمل هو سماع الحديث وكتابته وحفظه لتبليغه إلى الناس لتبليغه إلى الناس والناس في هذا الجانب على أقسام منهم الحافظ الواعي الفقيه ومنهم الحافظ الواعي قليل الفقه ومنهم الحافظ الذي لا يكون عنده شيء من الفقه مجرد الحمل وكلهم داخلون في هذا الدعاء فالطبقة الأولى هي طبقة العلماء الحفاظ الفقهاء المستنبطون المجتهدون كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين وغير والبخاري وغيرهم رحمهم الله تعالى ولهذا لما قال الإمام أحمد لإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى تعال نذهب إلى الشافعي فقال لأحمد إسحاق يقول لأحمد ما تفعل برجل أنت وإياه متقارب في السن خلنا نذهب إلى من؟ إلى من هو أعلى فقال إن فاتك حديث فلان هكذا قال إن فاتك حديث فلان سوف تأخذه عن فلان ولو بنزول. وإن فاتك الشافعي لا تجد مثله فغلبه أحمد وأخذه إلى الشافعي فلما وصل إلى الشافعي هو يعرف الإمام أحمد جلس وأخذ الحديث يدور بينهم وقامت المسألة في المناظرة بين الشافعي وإسحاق في بيع دور مكة فاحتج إسحاق واحتج الشافعي وفلجه الشافعي رحمهم الله جميعا ثم قال له من أنت؟ فتبسم أحمد قال إسحاق مع جلالة إسحاق قال أنت إسحاق بن إبراهيم؟ قال نعم قال ما زلت أسمع بك ولكن اليوم لم أرك على ما سمعت أو كلمة نحوها فالحاصل الدرجة الأولى هم أهل الحديث نقلها الحفظة الفقهاء المجتهدون فيه والدرجة الثانية من هم للأولى مشاركون لكنهم دونهم في الفقه فالأولى لو وصلها النص لا استخرجت منه مئة مسألة والثانية ربما تستخرج منه عشر مسائل وثالثة لا إنما آتاها الله حفظا لكن لا قوة عندها في الاستنباط فكلهم جميعا على خير وداخلون في هذه الدعوة ولم تزل كما قال أئمة الحديث في وجوه حملة الحديث وعلماء الحديث وطلبة الحديث النظرة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لماذا؟ لأنهم يحيون سنته في الخلق وينشرونها بينهم وقد بذلوا في ذلك المهج في سبيل تحصيلها لا لشيء إلا لأجل نشرها بين الناس فهم جديرون بهذا الدعاء وهم مستحقون لهذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم فوق, فوق غيرهم نعم وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم نعم كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكمة، ومتتابع كلام الله للخض للخضر المعروف إلا لعلم عنه مبهم، نعم. نعم إلا لعلم عنه علم النعم مبهم لعلم عنه منبهم نعم مع فضله مع فضله برسالة مشكول عندكم بالاسكان ولا بالفتح اسكان. بالاسكان مع فضله نعم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم نعم نعم وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم, أعظم بذلك أعظم تق... أعظم بذلك تقديمًا لذي قدم لذي قدمي. نعم كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت أ... واضحت الآي واضحت الآي منه في صدورهم واضحت الآي منه في صدورهم واضحت الآي منه في نعم وان وان غدا وأن وأن. و... وأن. وأن. عندكم ان وإن. وان لا كفاهم ايش وأن. كفاهم كفاهم ان غدا ان وهذا عطف عليها كفاهم ان غدا للوحي وكفاهم كلاء نعم وأن غدوا كلاء في القيام به قولا إيش, إيش عندكم الضبط وأن غدوا إيش وكلاء, ها؟ وكلاء نعم وكلاء في نعم القيام به نعم قولا وفعلا وتعليما لغيرهم نعم وخصهم ربنا بصرا قصرا, قصرا عندكم بصرا ها؟ قصرا يعني قصر عليهم الخشية الحقيقية سيأتي معنا هكذا بصره سبحان الله هذا التصحيفات الفاحشة نعم وخصهم نعم. ربنا قص قصرا قفرا. قصرا بحشية. يعني الخ الشيء الحقيقي على العلماء وإن كان غيرهم يخش الله سيأتينا إن شاء الله نعم وعقل أمثاله في أصدق الكلم نعم ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم نعم الحمد لله هذه الأبيات هذه الأبيات أيضا يبين فيها الناظم رحمه الله عددا من فضائل العلم وأهله فيقول يكفيك في فضل أهل العلم أنهم رفعوا بسبب العلم على غيرهم من الناس وهذا إشارة منه رحمه الله إلى قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات فرفع الله سبحانه وتعالى لأهل العلم إلى هذه الدرجات بسبب العلم بسبب العلم ولهذا درجاتهم في الآخرة عالية ودرجاتهم أيضا في الدنيا عالية إذا فالعلم بركته في الدين والدنيا في الدين والدنيا فما رفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم إلا بالعلم وقد ذكرنا في لقاءات سابقة أن الكلف قد ارتفع بسبب التعليم فكيف بابن آدم وذكرنا على ذلك آية الصيد والاصطياد بالجوارح فالشاهد إذا كانت الدواب ارتفعت بسبب العلم فكيف بابن آدم فالله جل وعلا يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وآدم عليه الصلاة والسلام إنما فضل على الملائكة بسبب العلم ولما استفهمت الملائكة رب من ربها ربها جل وعلا استفهاما استعلام واستفادة لا إنكار واعتراض كما قلنا بين لهم فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام ولم يبين الله فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام بشيء إلا بالعلم فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك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 والارض وأعلم ما ت وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فما أظهر الله فضيلة آدم على الملائكة بشيء إلا بما إلا بالعلم إلا بالعلم ففضل آدم عليه الصلاة والسلام في القدم بسبب التعلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاعل فالعلم يا عباد الله يرفع صاحبه في الدنيا ويرفعه في الدين ويرفعه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى ولأجل ذلك ظهر يوسف عليه الصلاة والسلام على قومه وفضل على إخوته وأظهر الله مكانته. بسبب إيش العلم إني تركت ملة قوم إيش ها نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإش وإسحاق ويعقوب ففضله الله جل وعلا بهذا ورفعه الله سبحانه وتعالى على إخوته بالنبوة وذلك في مطلع السورة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك إيش؟ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبوك من قبل من هما هذا هو فهذا هو العلم الذي فضل به يوسف عليه الصلاة والسلام فلذلك ترك ملة هؤلاء القوم واتبع ملة آبائه عليه عليهم الصلاة والسلام ففضل يوسف صلوات الله وسلامه بالعلم ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا بسبب هذا العلم الذي آتاه الله جل وعلا إياه فالعلم يا عباد الله يرفع صاحبه مهما كان والجهل يخفض صاحبه مهما كان صاحبه فنسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بالعلم وأن يظهر لنا ولكم الفضل به في الدنيا والآخرة وأن يورثنا خشيته فهي العلم الحقيقي كما سيأتي في آخر المنظومة لا بالشهادات والبهرج والزخرف من القول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 أيقبح به أن يجهل أن يجهل قيل نعم قال فإذا كان كذلك فإنه ينبغي يحسن به أن يتعلم فكل مزداد الإنسان من العلم كل ازداد من التواضع وإذا رأيت من هو متسبًا إلى العلم لا يتصب بالتواضع فعلم أن علمه لم يفده في هذا الباب فهذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام يسأل السبيل إلى لقي خضر عليه الصلاة والسلام وخضر كما قلنا في أصح القولين إنه نبي ولكن ولو كان نبيا فموسى صلى الله عليه وسلم أفضل منه وذكرت ناظم فضل موسى أنه فضل بالرسالة وفضل بالموعد ووعدنا موسى ثلاثين ليلة نعم نعم لميقاتنا وأيضا نعم نعم فاتما ابناها بعشرة تم ميقات ربه أربعين ليلة فالشاهد هذه الثانية والثالثة تكلم الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكال آيات وكلم الله موسى تكليما وناداه من جانب الطور الأيمن سبحانه وتعالى فالشاهد هو الرسول وهو من أولي العزل وهو الذي وعد وهو الذي كلم ومع ذلك كان عند خضر عليه السلام من العلم ما ليس عنده فتواضع عليه السلام فطلب لقيه وهذا يفيدنا أن طالب العلم عليه أن يتواضع فإذا حرم التواضع حرم العلم إذا حرم طالب العلم التواضع حرم العلم فموسى تواضع وسأل اللقي لخضر عليه السلام فحصل العلم الذي كتبه الله له فالشاهد ينبغي لنا جميعا أن نتواضع والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البيت الآخر وقدم المصطفى بالعلم إيش؟ حامله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فإيش فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما أقدمهم سلما يعني إسلاما فالشاهد قدم النبي صلى الله عليه وسلم حامل العلم على قومه وإن كان فيهم الكبار ومن هذا ما حصل لبعض أصحابه كمالك بن الحوير رضي الله عنه كان يصلي لقومه وهو غلاب حتى إن المرأة تقول إذا سجد غط إمامكم فتقدم على الشيب والشيوخ والكهول لصغر سنه رفعه الله جل وعلا بالعلم فالعلم يرفع الصغير والجهل يخفض الكبير فالعلم يرفع الصغير والجهل يخفض الكبير كبير المقام حسبا ونسبا أو سلطة إذا كان جاهلا فإن جهله يخفض والعلم يرفع صاحبه وإن كان صغير الحسب والنسب ولذلك يقول كفاهم أن غدوا يعني صاروا وأصبحوا للوحي أوعية وأضحت الآي منهم في صدورهم الآي آيات القرآن حفظوها فأصبحت محفوظة في صدورهم فكفاهم شرفا أن قلوبهم مملوءة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهل يستوي من امتلأ قلبه بالحكمة بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة يستوي قلبه وقلب من امتلأ بالجهل لا يستوي هل يستوي قلبه وقلب من امتلأ بحب لغاني لا يستوي فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلاني نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان ما يمكن أن يكون القلب الذي حشي بالحكمة وحشي بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كهذا القلب الفاجر وكهذا القلب الغافل لا فالقلوب التي حشيت بهذا النور استنارت ولذلك كان أهلها كالمصابيح ينيرون بل كالبدور كما سيأتي معنا وكما سبق معنا البارحة فهم بدور متجملون في أنفسهم ومجملون غيره ومجملون لغيرهم فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ومن مناقبهم يكفيهم أيضا أن غدوا وكلاء في القيام ببيان هذا الشرع المطهر فالشاهد نواصل الحديث فالناظم رحمه الله يقول كفاهم أنغدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم وأنغدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم كيف؟ لأنهم هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، والوريث يقوم مقام من؟ يقوم مقام المورث مقام الموروث المورث نعم يقوم مقام المورث يقوم مقام الموروث كله صحيح. لكن قلنا المورث لأننا نريد أن نأتي بالموروث في المال هنا فالوريث يقوم مقام المورث المورث هو النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهمة كما سبق معنا بالأمس وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فلما كان العلماء فلما كان الأنبياء هم التاركون للميراث العظيم وهو العلم بعد انتقالهم إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة فورثتهم هم العلماء والعلماء الحقيقيون هم العالمون بأخبار الأنبياء العلماء الحقيقيون هم العارفون بأحوال الأنبياء وأخبارهم في كل ملة من الملة وهم أهل السنة والأثر في هذه الأمة فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان فضل أهل الحديث والأثر في كلامه على الطائفة الناجية المنصورة قال وأولياء الرسل هم العالمون بهم في كل ملة من الملأ وهم أهل السنة والحديث في هذه الأمة ولا يجادل كما قال ابنه عبد الله بن محمد الفحل بن الفحل قال ولا يجادل في ذلك ولا يطعن فيهم إلا من كان من أهل الكذب والبدع والفجور فهم رحمة الله تعالى عليهم في هذه الأمة هم أولياء الرسول صلوات الله وسلامه عليه فشتان بين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يقول قال فلان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا نفي الصفات جهالة حضرا من, من التعطيل والتشبيه نعم هذا هو العلم ما العلم قال الله قال رسوله والعالمون بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وسننه هم أهل السنة والأثر فهم وكلاؤه صلوات الله وسلامه عليه وسبق معنا بالبارحة كلام بن رحمه الله تعالى أن من لم يكن عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو من من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم العلم الذي ورثوه هو القرآن والسنة فالذي لا يعلم السنة ليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل والقرآن نقول له نعم القرآن كلام الله لكن السنة مفسرة للقرآن فأنت ما تفسر القرآن إلا بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بعد ذلك بكلام العرب فالسنة القرآن محتاج إليها وهي ليست محتاجة إلى القرآن لماذا؟ لأنها هي البيان لهذا القرآن فالقرآن وحي الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم مبين بنص كتاب الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقد حفظه الله بسبب حفظ الكتاب لأنها هي الشارحة له فحملت القرآن هم حملة السنة حقيقة حقيقة والحاملون للسنة هم حملة القرآن حقيقة وانظروا إن شئتم إلى كتب التفسير من هم المفسرون الحقيقيون من هم أنا أسأل المحدثون ابن جرير الطبري ما هو شيخ المفسرين انظروا لتفسيره كلكم إن شاء الله يعرف هذا فيه قال فلان وقال فلنتان لا في حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم كذا حدثنا حدثنا حدثنا, حدثنا قال أبو بكر كذا إلى التابعين رحمهم الله تعالى وأتباع التابعين المستنبطين من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الآية ويقول الآية اختلاف فيها على أقوال كذا وكذا وكذا ذكر من قال ذلك القول الأول ذكر من قال ذلك حدثنا حتى يفرق بالأسانيد ممن قالوا بهذا القول. ثم يأتي للقول الثاني كذا ذكر من قال ذلك ويسوق الأسانيد والثالث حتى ينتهي كلهم حدثنا وأخبرنا تفسير القرآن لابنبي حاتب تفسير القرآن لابن المنذر تفسير القرآن لابن مردوية تفسير القرآن للبغوي تفسير القرآن لابن كثير تفسير القرآن لفلان لفلان من أئمة المحدثين والراث النبي صلى الله عليه وسلم القائمون بأمره ونهيه المعلمون للأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه بعد انتقاله للرفيق الأعلى ولذلك خصهم الله جل وعلا بالخشية وقصر الخشية الحقيقية عليهم فقال جل وعلا إنما إنما أدت إيش حصر وقصر فمن هنا قلت لكم هذا خطأ وخصهم ربنا إيش مطبوعا عندكم ها المطبوع عندكم لا فهذا هو الحصر والقصر الخشية الحقيقية إنما هي عند العلماء وإن كان غيرهم يخشون الله جل وعلا ولكن الخش الحقيقية هي عند هؤلاء إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا؟ لأنهم كانوا به أعرف فكانوا منه أخوف سبحانه وتعالى لماذا؟ قال العلماء فيهم هذه العبارة لأنهم كانوا به أعرف فكانوا منه أخوف وقوله رحمه الله وعقل أمثاله في أصدق الكلمة أشار به وتلك الأمثال نضر... إلى قول الله تعالى في صورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالله سبحانه وتعالى خصهم بالخشية الحقيقية وخصهم بعقل أمثاله عنه فالخشة الحقيقية كما قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء وعقل الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما في سورة العنكبوت فهنا العالمون بكسر اللام العالمون وهم العلماء هم الذين يفقهون الأمثال ويعرفون المراد من ضربها ومقصد الرب جل وعلا من هذه الأمثال التي يضربها في كتابه ما يعقلها إلا العالمون فلا يصح أن تقول العالمون وعكسه تماما في الفاتحة لا يجوز أن تقرأ الحمد لله رب العالمين ونسمع بعض الناس يقرأها كذا غلط وصلاته باطلة فالله ليس رب للعالمين فقط بل هو رب للعالمين جنا وإنسا ودواب وملائكة وغيرها من المخلوقات جميع العالم فهناك الفتح وهنا الكسر فخص الله سبحانه وتعالى أهل العلم بهذا ومع شهادته جاءت شهادتهم وهذه هي الرفعة حيث استشهدهم الله جل وعلا وقرن شهادتهم مع شهادته في قوله سبحانه وتعالى في بيان أعظم مشهود به وهو التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويشهدون يوم القيامة أيضا على أهل الجهالة إذا اجتمعوا في يوم الحشر فإنه ما من نبي يجاء به يوم القيامة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما يك إلا ويكذبه قوم فيقال له من يشهد لك على أنك بلغت فيقول محمد وأمته عليه الصلاة والسلام فيشهد النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد الأمة وفي مقدمة هؤلاء ورث النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم العلماء ثم قال رحمه الله والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على إيش الدري فاغتنمي والدري المراد به الكوكب شديد الإضاءة ففي كواكب ضوءها ضعيف في نجوم ضوءها ضعيف وفي نجوم بارزة يراها الناس براحة عين هذه النجوم البارزة اللامعة تراها العين لكن القمر إذا طلع غطاها بل الشموس العلماء ولذلك سيأتي معنا هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم بنورهم فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم يعني من بعد دفنهم فالعلماء أفضل من العباد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب كفضل القمر ليلة البدر ليلة اكتمال النور واكتمال الجمال، فالبدر جميل ولا لا؟ إذا أراد أن يضرب التشبيه في الجمال قالوا فلان كالبدر، يعني جمالا وإذا أراد أن يذكر يشبهه في الإنارة قالوا فلان من يأتي مثله بدر، يعني منير قمر، فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس سراجاً. أما البدر فجعله قمرا منيرا نعم والله سبحانه وتعالى هنا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالبدر لما لأنهم فيه نفع ولا, ولا ضرر فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فنواصل حديثنا الذي انتهينا فيه قبل الصلاة عند قول الناظم رحمه الله والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي يبين الناظم في هذا البيت كما قلنا فضيلة العلماء على العباد وإن كانوا كل واحد منهما على خير لكن كما ذكرنا بالأمس أن العالم نفعه أعظم فهو كالبدر لأن نوره أعلى وأوسع والعابد إنما هو كالكوكب نوره في محيطه فاغتنم يا طالب العلم أن تكون من أهل العلم الذين هذه منزلتهم هذه منزلتهم وقد جاء عن عدد كثير من السلف أنهم كانوا يفضلون قيام ال... أنهم كانوا يفضلون سهر الليل في تدارس العلم على قيامه في الصلاة على قيامه في الصلاة، فجاء عن عدد منهم لأن أتعلم في الليل مسألة خير وأحب إلي من أن أقوم ليلة. من أن أقوم ليلة وذلك لما, فضل لما في فضل العلم فإن المسائل تهدي إلى الخير الكثير وهذا التعلم سيؤدي بعد ذلك إلى نفع الناس ونشر العلم بينهم فيكون حينئذ أفضل من العبادة وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للعالم على العابد ليس بعده تفضيل حيث شبه هذا بالقمر في إنارته على سائر الكواكب التي إضاءتها محدودة وقلنا بالأمس إن العابد منفعته لنفسه والعالم كالقمر ليلة البدر منفعته في نفسه ولغيره, ولغيره فاكتسب جمالا ونورا يمشي به في الناس وهو يعلم الناس أيضا ويستفيدون منه ويقول الناظم رحمه الله نعم نعم وعالم من أول وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم نعم وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراخ بموت وللشياطين أفراح بموتهم نعم تالله لو علم شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم هم الرجوم بحق كل مسترق بحق هم الرجوم بحق هكذا مقبوط هذا هو الصاب نعم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم, بشهب أعظم, أعظم بشهبهم نعم لأنها لكل الجنسين صائبة لأنها لكل الجنسين صائبة أكذا مضرب عندكم؟ نعم شيطان إنس وجن دون بعضهم عموا الهداد إلى, اله إلى أهد السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي يقول رحمه الله تعالى وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافعه في العالم التسعات وللشياطين هذا انتهى هنا المعنى كما منافعه في العالم التسعات يتسع حزنهم بسبب اتساع منافعه فحينما يموت هذه المنافع المتعدة توقف سيأتينا إن شاء الله وللشياطين أفراح بموتهم تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم لأنها لكل الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم هم الهدات إلى أهد السبيل وأهل الجهل عن هديهم ظل لجهلهم وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على عالم هذه الأبيات واصل فيها الآن الإمام رحمه الله هذا الفضل الذي استتحى منظومته بذكر شيء منه فمن فضل العلم أن العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد وهذا ورد فيه حديث لكنه لا يخلو من ضعف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج البيهقي وغيره لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ووجه ذلك أن العابد وجه ذلك أن العابد قد يفعل العبادة وهو لا يعلم وجهها يحسنها له الشيطان فيتبعه وهو لا يعلم ظنا منه أن هذا الفعل حسن فيقع في البدعة فيستجيب للشيطان من حيث لا يشعر وجهه أن العابد قد يتعبد بالبدع يدعوه إليها الشيطان يحسن له البدع فيتعبد لله جل وعلا بهذه العبادات مع أنه ليس لها أصل في الشرع ياتيه الشيطان ويزين له فما تنفعه عبادته منفردة ولا تحصنه من الشيطان لأنه يستطيع أن يلعب عليه بينما العالم لا لا يستطيع أن يصل إليه الشيطان من هذا الباب باب إيش؟ باب الزيادة والتحسين للبدع في دين الله جل وعلا وذلك لأنه كل ما جاء جاء يذكر شيئا من الأقوال والأفعال أنكرها العالم وقال لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة فيصبح سدا في وجه الشيطان وصورا منيعا أمام البدع فلذلك كان أشد على الشيطان من العابد لأن العابد يستجيب بسبب قلة علمه أما العالم فلا صعب على الشيطان أن يقوده بسبب كثرة علمه وقوله رحمه الله وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافعه في العالم التسعد يعني يموت كثير من الناس أهول من أن يموت عالم من أن يموت عالم واحد وذلك لأن العالم الواحد نفعه أعظم من هؤلاء الكثير لعمرك من رزية فقد مال، ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد إيش ها نعم يموت بموته خلق كثير أو ناس كثير هذا الحبر هذا البطل هذا المقدام هذا الشيخ هذا العالم يموت بموته أقوام كثر كثير يموتون بموته لأنه كان سبب حياتهم له فتأتي المعضلة تأتي المصيبة تأتي النازلة وقد مات العالم فلا يجدون من يحل لهم هذه النازلة التي نزلت بهم فموت الشيخ العالم يموت بسببه كثير من الناس الذين كانوا يحيون وتحيا قلوبهم وتصح أحوالهم وتستقيم أمورهم وحياتهم بسبب وجوده فيهم فكما أن منافعه اتسعت في حياته كذلك مصيبته اتسعت كان شيخنا شيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله يذكر أن على كفالته على الصندوق الخاص والذي يغذيه أيضا بالتبرعات التي تأتي من هنا ومن هنا قبل أن يموت بقرابة سنتين يحدثني أنه بلغ عددهم أحد عشر ألف داعية على كفالتهم يتسبب في كفالتهم رحمه الله ولما مات انقطع ذلك الخير أحيل على الجهات الرسمية ونرجو الله جل وعلا أن يجعل فيهم الخير والبركة لكن هذا الشخص بمفرده في هذه الزاوية الواحدة زاوية كفالة الدعاة الذين ينشرون دين الله الحق ويدعون إلى شرعه، جل وعلا، على البند الخير الذي عنده الصندوق الخاص أكثر من أحد عشر ألف داعية، فلما مات كانت الرزية حلت، فصدق ولكن الرزية موت شخص أو ندب أو شيخ كل واحد ركب ما يشاء عليها. يموت بموته خلق كثير، فكما أن منافعه اتسعت إذا مات يتسع الحزن حيثما بلغت هذه المنافع، حيث ما بلغت هذه المنافع. وللشياطين أفراح بموتهم، تفرح الشياطين بموت العلماء لما لأنه يخلو لها السبيل حينئذ إلى الوصول في الوصول إلى الناس. فتنشر فيهم البدع وتحسنها وتحسنها جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من أحد نشأ من أحد الشيطان أفرح بموته مني فقيل له ولماذا؟ قال لأنها تحدث لأنه تحدث البدع. في القطر من الأقطار وقال المصر من الأمصار فترفع إلى ابن عباس فيدمغها بالكتاب والسنة فكيف ما يفرح الشيطان بموت هؤلاء يفرح الشيطان بموتهم لما لأنهم إذا ماتوا سقط الصور المنيع الحائل بينه وبين الناس في الإضلال فالشياطين تفرح بموت هؤلاء لما يقول لأن ذلك إعلام بحثفهم هنا الناظم يقول تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حثفهم هذه الشياطين التي تضل الناس والعلماء هم السد المنيع بينهم وبين الناس في أن يظل بسببهم هم الرجوع هم الرجوع فلا تفرح الشياطين إذا مات منا سيد قام سيده فإذا مات عالم يخلفه الله جل وعلا لأنه لا تزال طائفة فيأتي إن شاء الله. العالم بعد العالم ويقيم الله سبحانه وتعالى العالم الآخر فيدمغ هذه الشياطين ويحرقها لأن العلماء في الأمة وتحصينهم لها من الشياطين وإضلالهم كالشهب في السماء خلق الله النجوم لثلاث زين للسماء ايش ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها او يهتدى بها فالشاهد هذه الشهب قال الله فيها الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب وقال عنه في سورة الجن عن الشياطين الجن التي كانت تستمع وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسترق الآن يجد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسد رصدا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فانتشروا في الأرض يلتمسون ما هو الخبر الذي لأجله حرست السمع فلا وصول إلى الاستماع بعد اليوم فوجد أنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أن الشياطين منعت من السماء بسبب هذه الشهب إذا استمعت واسترقت السمع أرسل الله جل وعلا الشهاب عليها فإن أدركها أحرقها وإن نجت أثلتت بهذه الكلمة الصدق الواحدة فكذبت عليها مئة كذبة ثم تلقيها إلى الساحر والكاهن والمنجم فيزيد عليها مئة كذبة فيخبر بها الناس فيصدق مرة ويكذب ألف مرة ومع ذلك إذا كذب القلوب تعلقت به قالوا أما تذكرون يوم كذا وكذا أخبر فوقع كما أكبر لذلك قال شيخ الإسلام عمد الوهاب فيعجبا لهذه القلوب تعلق بمئة كذبة تعلق بصدقة واحدة وتترك مئة كذبة مئة كذبة ما ما تعتبر بها ويتعلق بمرة واحدة صدق ومئة كذبة لا تؤثر هذا من ضعف القلوب فالشاهد أن هؤلاء العلماء هم النجوم وهذه النجوم رجوم يرجم بها من يسترق السمع فكما أن هذه في السماء، فكذلك هؤلاء ترجم بهم الشياطين شياطين الإنس والجن ولذلك يقول فيهم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. يعني شهب العلماء أعظم من شهب السماء لماذا؟ لأن شهب السماء إنما ترسل على الجن ترسل على الجن حينما يتراكبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ذلك يركب بعضهم بعضا هكذا حتى يصلون إلى السماء فيستمعون فأعلاهم ينفذ الكلمة إلى من دونه إلى من دونه إلى أن تصل إلى من في الأرض فهذه الشهب إنما تصيب هؤلاء الشياطين شياطين الجن أما العلماء فشهبهم أعظ لأنها ترجم بها شياطين الجن والإنس فكما أن شياطين الإنس تغوي بني آدم فكذا شياطين الجن تغوي بني آدم فكذلك شياطين في الإنس كذلك تغوي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 ترسل عليهم شهب العلماء فزاد العلماء فضلا من هذا الجانب لأنها لكل الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم شياطين الإنس وشياطين الجن ترسل عليها أقاويل العلماء فتدمغها ترسل عليها فتاوى العلماء فتبطلها كلما أحدث محدث أقام الله جل وعلا له أهل العلم بالسنة فيدمغونه بالسنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم في هذا الجانب أشد حراسة أشد حراسة لأنهم حراس من شياطين الجن ومن شياطين الإنس أما نجوم السماء فهي حارسة للسمى من شياطين الجن فأيهم حينئذ أعظم العلماء فحمايتهم من هذا الجانب للدين أعظم فالله أكبر ما أعظم فضل أهل العلم وما أعظم فضل العلم الذي به فضل هؤلاء وقوله رحمه الله هم الهدات إلى أهد السبيل هم الهدات إلى أهد السبيل وأهل الجهل عن هديهم ظل لجهلهم وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم يكفي في هذا ما تقدم من فضل أهل العلم ومن فضل العلم فلا نعيد الكلام فيه فكل ما تقدم معنا خلال هذه الخمسة الأيام دائر في هذا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولعل الله جل وعلا أن يفسح في الأجل حتى نكمل البقية من هذه المنظومة النافعة إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يجزي شيخنا على ما قدمه لنا من شرح مفيد ممتع ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره ويكمل لنا إن شاء الله في الأعوام القادمة وإياكم على طاعته ويجعل هذه في ميزان حسناته كما نسأله تعالى أن يجزي جميع مشائخنا المشاركين في هذه الدورة لا تهمسهم مشاي... مشايخنا لا مشايخنا غلطنا. نعم لي... شيخ وشيوخ ومشايخ وغلط أن تقول مشايخ نعم أن يجزي جميع مشايخنا نعم. المشاركين في هذه الدورة العلمية السلفية المباركة وكذلك نسأله أن, أن يجزي الإخوة الذين قاموا وبذلوا وقتهم وجهدهم لإنجاح هذه الدورة ونكرر بخصوص الكتاب الذي سيوزع لفضيلة معالي الشيخ صالح الفوزان وهو كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة نهيب بالإخوة الطبعة الجديدة أو لا؟ الطبعة بس خلاص أكمل السجعة الطبعة الجديدة الطبعة الجديدة نعم نهيب بجميع الإخوة الذين توجد لديهم هذه النسخة أنه لا يحق لهم أخذ نسخة ثانية حرصاً على الاستفادة اكثر عدد بهذا ونرجو منهم ايضا الالتزام بالهدوء كل في مكانه وسيوزع لهم الكتاب ان شاء الله نستأذن الشيخ ان نقرأ بعض الاسئلة الشبكة نعم هذه اسئلة وردت عن طريق الشبكة من بلدان متعددة سؤال من ايرلندا رجل خطب امرأة من ابيها فابوها رفض واتفقت الفتاة والرجل الهروب والزواج على الهروب, على الهروب. نعم. نعم فهرب وتزوج والآن عندهم أبناء هربا هربا نعم فندم الأخوة وتزوج نعم حاول الأخوة نعم فندم الأخوة وهو يسأل ماذا علي الآن أولا هذا الفعل لا يجوز وإن كان قد وقع كما سمعنا ولهم بل أولاد الواجب عليه أن يعود إلى الولي وأن يستسمحه وأن يجدد العقد إذا لم يكن العقد قد حصل له من ولي كأخ وعم فيجب عليه أن يعود ويستسمح الولي ويفعل ما ذكرنا له وأما الأولاد فهم أبناء أولاد شرعيون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أولاد شرعيون نعم وهذه سائلة من السودان قالت إذا كانت هناك مقبرة عمرها حوالي مائتي عام وأصبحت الآن في وسط المساكم هل يمكن الاستفادة منها واستغلال الأرض في حديقة أو مركز لتعليم القرآن لا لا, لا لا لا لا يجوز وإنما تصور هذه المقبرة ويجعل عليها الحائط الذي يمنع الناس من أن يمتهنوها ويتخذوها طرقا فإنها مساكن أولى بها من سكنها أصحابها المقبورون هم أولى بها مئتين سنة بحديثة ما هي قديمة نعم فتصور حتى تمنع من الامتحان. نعم وهذه سائلة من فرنسا تسأل هل يمكنها أن تهاجر مع ابنها الصغير إلى بلد مسلم بدون إذن زوجها الذي طلقت منه وهل الولد يكون تحت كفالة الأب أم الأم؟ إذا كان قد طلقت منه ما عاد زوج ما عاد زوجا لها، وقضية الهجرة قضية أخرى، فإذا كان لديها من تهاجر هي وإياها من المحارم كان، وإلا فهي من المستضعفين الذين قد أباح الله جل وعلا لهم. فهي من النساء وابنها الصغير من الولدان إلا المستضعفين من النساء والولدان فهي منهم وإذا وجدت وليا وله قوة واستطاعة فإنها الأولى لها أن تخرج من بلاد الكفر نعم وهذا سائل من الإمارات يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز للمعلم قبول هدايا من الطلاب أم أنه غير جائز وما حكم قبول المعلم للهدية لكي لا يحرج الطالب أمام زملائه مع أن المعلم رافض مبدأ قبول الهدية ولكن قبلها لعدم إحراج الطالب إذا كان في التعليم الرسمي فلا يجوز له أن يأخذ الهدية لأن هذا سيؤدي به فيما بعد للتساهل معه وإعطائه ما لا يستحق عليه في هذه الصورة التي ذكر أن يطيب نفسه فيقبل هديته أمام زملائه ثم يخلو به ويعيدها إليه فيكون قد حفظ له عدم الإحراج وأعادها بينه وبين هذا الذي يظهر لي والله أعلم هذا سائل من مصر, من مصر يقول هل يجوز الجمع بين نيتي الوفاء بالنذر بالذبح لله وبين الذبح للأضحية؟ كيف؟ هل يجوز؟ نعم. الجمع بين نيتي الوفاء بالنذر نعم. بالذبح لله وبين الذبح للأضحية؟ المفهوم من سؤالي هذا الأخ السائل أو الأخت السائلة أنها أو أنه نذر أن يذبح لله جل وعلا. نذرا ما والآن يريد أن يدخله في الأضحية نقول له لا الأضحية باب والوفى بالنذر باب آخر فيجب عليك أولا أن توفي بالنذر فالنذر مقدم ثم بعد ذلك ضحي إذا لم تجد إلا قيمة قيمة واحدة, قيمة واحدة فهل تصرفها في النذر ولا في الأضحية لقل لك لا قدم النذر، فإنه يجب الوفاء عليك به، والأبغي أنت يسر، وإلا الله يعفو ويصفح. نعم. وهذه ما شاء الله سائل أيضا من فرنسا. تقول إذا استفسر إذا استفتى أحد عالما يثق بعلم، فهل عليه أن يطلب منه الدليل في كل سؤال؟ هذا بالنسبة. إلى حال, المت... إلى حال المستفيد السائل فإن كان المستفيد السائل إنما يريد أن يعلم الأدلة على هذا فهذا باء، فلا بأس إذا كان على هذا الوجه أن يسأل ليستفيد الأدلة التي قد تخفى عنه واستدل بها في هذه المسألة فيسأل وأما إذا كان ذلك مسائل إنما يسأل على وجه التعنت ومحاولته الإحراج للمعلم أو للشيخ فهذا لا يجوز له فهو على حسب حاله فأما العام فلا يسأل غالبا عن الدليل لا سيما إذا كان المسؤول على الصفة التي ذكرت في هذا السؤال أنه موثوق بعلمه فإذا وثقت بعلمه ودينه وسألته كفاك أن يجيبك فإذا أردت أن تسأل عن الأدلة لما ذكرنا فلا بأسا نعم بقي أسئلة أهل المدينة وأكثرها يقدم بقولهم شيخنا نحبك في الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه وألا لا يحرمكم أجر من تحاب فيه سبحانه وتعالى نعم. يقول أنا حزين على انتهاء هذه الدورة وعدم وجود درسك فأرجو أن, نقرأ أن نكمل الرسالة يقول أو كذا أما الحزن فإن شاء الله لا محل له بإذن الله تعالى وذلك لأنك من طلبة العلم وأنت سائر في مدارج أخرى أيضا من الطلب فبإذن الله لن يدخل الحزن إلى قلبك ما دمت دارج في مدارج الطلب والناحية الأخرى بعد يومين أنت داخل إلى موسم الفرحة ذلك الموسم, الموسم هو شهر رمضان المعظم شهر العبادة والطاعة وتلاوة القرآن وشهر الخير بجميع أنواعه فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لصيامه وقيامه وانتهازه في أعمال الطاعات والبر وثالثا بعد رمضان دروس أهل العلم ولله الحمد موجودة ومن طلاب العلم أيضا من يدرس وأنا منهم فدروسنا موجودة فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأما هذه المنظومة فنحن نقصرها على الدورة إن شاء الله تعالى فنبدأ إن شاء الله إذا متعنا الله في الحياة في دورتنا القادمة بالوصية, بالقر... بالوصية أن نبدأ بوصية طالب العلم ثم الوصية بالقرآن والدورة التي تليها إن متعنا الله بالوصية بالسنة ثم الوصية بتعلم العلوم الشرعية عموما والحث على تعلم الفرائض والتحذير من العلوم المبتدعاء إن شاء الله هذا هو التقسيم لها نعم أحسن الله إليكم يقول عندنا مساجد تتردد فيها عقيدة على غير عقيدة السلف يسمونها ستون عقيدة إضافة إلى بدء أخرى هل يجوز اتخاذ مصلة لإقامة الصلاة فيها والله أنا ما أعرف هذه الستين عقيدة أنا ما إلا عقيدة وحدة أما عقيدة الستين عقيدة فأنا أظن لو يخبرني الآن بست عقائد ستختلط علي فكيف لو أخبرني بالستين؟ وهذه الستين مجهولة لا نعرفها على كل حال هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل من صاحبه عن هذه الستين عقيدة فإذا عرفنا ولو ستا منها كفانا ونجعلها نموذجا يبنى ما بعده عليه فنتكلم فيه نعم يقول ما حكم شراء المفارش المصنوع من الحرير الصناعي وما حكم الجلوس عليها؟ هذا لا يسمى حريرا من حيث الشرع وإن سمي في اللغة حرير لكنه شرعا ليس بحرير فينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للرجال عن أن يستخدموا. نعم يقول ما جزاؤه من يخرج من بلد ليطلب العلم ويترك أهله وماله ويصبر على الفقر والحاجة أجيبون ومشكون جزاؤه الذي سمعت في هذه الليالي كلها ويصعب إعادته ومنها الذي سمعت في هذه الليلة من خرج يلتمس علما ومن سلك في اللفظ المشهور أيضا طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومنها استغفار الملائكة له ومنها استغفار جميع المخلوقات حتى الحيتان في لجج البحار وحتى النمل في جحرها نعم يقول إذا سألني رجل عام لا أعرفه عن مسألة ما وكنت أعرف حكم المسألة وأتذكر أني سمعت من أحد العلماء الشيخ بن عثيمين مثلا هل لي أن أقول له ذلك وأنني سمعت من الشيخ بتعيينه نعم نعم فأنت ناقل حينئذ ناقل الفتوى إلى من يحتاج إليها وهذا من نشر العلم نعم هذا أثابكم الله يقول نريد ترجمة عن حياة فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم أنا ذكرت ترجمة له مختصرة في مقدمة كتاب الشيخ المورد العذب الزلال وذكرت ترجمة أيضا مختصرة لشيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي وقد طبعت في عدد من كتبه بناء على طلب الإخوة مني ذلك فمن شاء فليرجع إليها في كتبهما نعم هذا يقترح علي يقول أن اقترح أن يتؤلف شرحا لهذه المنظومة قد الحمد. كان ولله الحمد قد كان ولله الحمد فنسأل الله جل وعلا أن يعين على تبيضه وطبعه نعم هذا يسر عن مقولة الإمام أحمد ولكن فيه كثير من التوسع فأنا الآن أحاول الاختصار لأنه فيه الكلام على لغة النظم من حيث اللغة والكلام عليها من حيث الاستيعاب كما سمعنا الآن في الإشارة إلى سلطان العلم حيثما ذكر فالمراد به العلم فأستوفي فيه إذا نص النظم رحمه الله على ذلك حتى حتى يظهر للقارئ دقة الشيخ في عباراته وهذا لو طرح لطال المقام بل كثير من الإخوة كان يسأل أن نمر على المنظومة كلها في هذه الليالي الخمس وهذا صعب فهذا المعتصر الآن ما هو مختصر بل هو معتصر من المختصر فالشاهد الشرح الكبير موجود عندي وأظنه أظنه ما عدته أظنه بل قرابة أربعمائة صفحة بخط يدي بالقلب نعم أثابكم الله هذا يسأل عن مقولة الإمام أحمد لرجل يريد زيارته قال لا تزورني أتصنع لك وتتصنع لي هل المراد بالتصنع هو الرياء لا أعد أعد لا تزورني أتصنع من أوله؟ قال الإمام أحمد أيوة. لرجل يريد زيارته أيوة. لا تزور يتصنع لك وتتصنع لي أيوة. هل المراد بالتصنع هنا هو الرياء بالعلم لا المراد به طرح الكلفة المراد به الطراح الكلفة أخوك ومحبك يأتيك فالذي يتيسر لك تقدمه له أما أن تصنع له وتجعل له الخوان الطويل العريض فهذا لا هذا لا أما للضيف فهذا باب آخر فإن إكرام الضيف من الإيمان لكن الزيارة هنا تنبئ بأنه ليس ضيفا فالضيف الحث على إكرامه وردت في النصوص الشرعية فقل أحمد لا تزرني أو لا تزورني أتصنع لك وتصنع لي المراد به الكلفة أنت تعرفني وأنا أعرفك فلسنا بحاجة إلى هذا نعم يقول وجدت بعض المال هنا في المدينة فماذا أفعل به إن كان كبيرا فعرفه وإن كان يسيرا فالأمر في هذا سهل تصدق به أما إن كان كبيرا فعرفه وإن كان يسير كالدينار والدينارين والخمسة والعشرة فانتفع به وإن سمعت صاحبه يسأل عنه في المنطقة التي وجدت فأده إليه كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه المخرج في أبي داود في قصة الدينارين. نعم. يقول ما رأيكم في شرح ابن طولون على الفية بن مالك تحقيق الدكتور عبد الحميد الفياضي وأيضا شرح اتحاف ذوي الاستحقاق لمحمد بن غازي العثماني هل ينصح بهما؟ لا ما أعرفهما ما أعرفهما هذا أيضاً يقول ما هي الطريقة المثلى لاستفادة من كتب العلم الشرعي وكيف نستفيد من قراءتها؟ الطريقة المثلى لاستفادة من كتب العلم الشرعي مبنية على الطريقة المثلى في التعلم. فمن تعلم على الطريقة الصحيحة فإنه سيستفيد من كتبه للعلم الاستفادة الصحيحة. وأما من لم يحسن في التعلم من أول الأمر فهذا لا يمكن أن يستفيد من كتب العلماء. والطريقة الصحيحة قد كثر الكلام فيها نعم يقول نصحني بعض الإخوة ألا أكثر من الدروس في مثل هذه الدورات لرؤيته إيايا متاورا في حفظ كتاب الله في حفظ كتاب الله نعم. ومتون العلم ومراجعة الدروس هل هذه النصيحة على الصواب أخطأ هذا الناصح خصوصا في أمور الدورات العارضة فالدورات العارضة ينتهى فيها من متون في مدة وجيزة لأنها مكثفة فينبغي للإنسان أن يهتبل وينتهز هذه الفرص فقد لا تعود وحفظه وقراءته في برنامجه الدائم باطي معه نعم فيعود إليه متى شاء نعم يقول هل إذا جاءني خبر من شخص ما يلزمني الأخذ بخبره والبناء عليه دون تثبت وخاصة في النقولات التي يترتب عليها التفديع والتفسيق والتكبير. إذا اجتمع في المخبر العدالة والضبط فنعم أما إذا لم يكن عدلا فلا بمعنى ليس بثقة متهم أما إذا ضبط وهو متهم فهذا لا يقبل كلامه وإذا كان عدلا ولكنه غير ضابط فهذا أيضا لا يؤخذ كلامه كلامه يسمع زيد فينطقه عمر ويكتبه خالد ويرويه بكر فهذا كيف تأخذ منه وكثير من المشا... المشكلات والفتن التي حصلت بسبب قال فلان فإذا جئت قال والله أنا فهمت من كلامه كذا وكذا فمثل هذا لا تأخذ بقوله وإنما تأخذ عن العدل في دينه وأمانته الصادق وعن الضابط يرويه عدل ضابط عن مثله مؤتمن في إيش ونقله مؤتمن في ضبطه ونقله وهكذا هذه الأخبار ينتهك بها الناس ينتهك بها أعراضهم ينتهك بها دينهم فإذا ما أردت أن تقوم في هذا الجانب بشيء فلا تأخذ إلا عن مثل هذا إذا قال قال فلا سمعته ومستعد أشهد عليه فهذا هذا الذي يأخذ منه أما نقول ها ها لا هذا لا تروي عنه لأن مثل هذا اعرف أنه يبغي الفتن بين الناس فإذا ما تثبت الإنسان لنفسه سلم وسلم إخوانه منه والشاهد أنه إذا كان موثوقا في دينه وفي ضبطه فخذ عنه وإلا فلا وأنت أعرف في هذا الجانب بمن يحدثه أحسن الله إليكم ما هي الطريقة التي يتمكن بها طالب العلم من دراسة الأسانيد وتخريجها إذا درس علم المصطلح ولم يتيسر له دراسة الأسانيد على أيدي العلماء وما هي الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب ما يمكن للإنسان أن يدرس المصطلح ولا يدرس الأسانيد ويريد أن يحكم أبداً ما يوفق لأن دراسة الأسانيد والحكم عليها تحتاج إلى ممارسة وإلى تطبيق القواعد الاصطلاحية في علم المصطلح في علوم الحديث وبعض القواعد لها استثناءات ويغفل عنها من لم يأخذ هذا العلم على أهله فإذا طبق وأخذ التطبيق على أهله نعم أما أن يطبق القواعد هو بنفسه فهذا يكون عنده خلل كثير ومن هذا القبيل الذي نراه الآن طافحا على الساحة في الكتيبات التي ملئت بها المكتبات فتتعجب من تصحيح الموضوعات والواهيات والغرائب المنكرات وتضعيف الصحيح المشهور في بعض الأحيان وهذا سببه العجب والاعتداد بالنفس والسرعة إلى الشهرة بعض العلماء يموت وكتبه عنده ما خرجت وبعضهم يكتب الكتاب ويتم عنده أكثر من أربعين سنة ولا يزال يقلب النظر فيه وهكذا فالشاهد هذا ما يمكن أن يتأتى إلا بالأخذ على ذوي الاختصاص نعم وبطول الممارسة والدربة في هذا الباب والذي يقرأ من إخواننا طلبة العلم في كتب محدث العصر هذا الشيخ ناصر يجد كثيرا من النقد في هذا الباب لكثير من الكتبات نعم يقول هل المقلد يقول الذي يقول أني لا أقلد العالم حتى أنظر في دليله هل مقولته قولته ما فهمت السؤال يقول من المعلوم أن المقلد الذي لا يستطيع النظر في الأدلة لجال يقلد العالم العامل الثقة ولكن ظهر من بعض هؤلاء المقلدين من يقول أني لا أقلد العالم حتى أنظر في دليله هذا تناقب في السؤال وجهل في السؤال فكيف مقلد ولا يعرف والآن أصبح بين عشية وضحاها في كلمتين في سطر واحد أصبح لا يقبل من العالم حتى ينظر في كلامه فمثل هذا السؤال لا يجاب عليه نعم شخص عليه كفارة كفارة قتل خطأ لأن تدروا لماذا لأن فساده يغني عن فساده فهو واضح السقوط جاهل يأتي يقول للعالم مش دليلك وهما يعرف الأدلة ولا النظر فيها؟ نعم. الذي عليه كفارة قتل خطأ منذ سنوات واصبح الآن كبير في السن ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين فماذا عليه هذا الذي فرق ولم يستطع الأدى للكفارة على ترتيبها المذكور واستحال في حقه الأمر إلى الصيام لكنه فرض الآن لا تبرأ ذمته إلا بأداء الحق هذا فإذا أصابه مرض أو أصابه كبر فيأتي بما يجب على المريض الممنوع من الصيام أو الكبير وتبرأ ذمته نعم الإطعام ما هو قول الفصل في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان هل هناك فرق بين من خرج من داخل المسجد ومن خرج من ساحات المسجد الذي يخرج من المسجد بعد الأذان أو من ساحاته لتجديد وضوء ونحوه هذا لا شيء عليه وألحق به أهل العلم نوعا آخر وهو من كان إماما وكان يحضر درسا في ذلك المسجد فينقلب لإمامة الناس هذا اختلافهم فيه أشد فمنهم من قال ينقلب ولا شيء عليه ولا يدخل في النهي ومنهم من قال يصلي ويخرج يصلي بقومه كما فعل معاذ لكن هذا الحديث نقول لهم إذا كانوا ينتظرونه كقوم معاذ نعم لكن الآن يحسبون خمسة دقيقة من يوم يحط إصبعه في أذنه يبدأ العد فهذا يلا يستطيع الذهاب إلى مسجده فإذا خرج لمثل هذه الغاية فلا بأس لا يدخل إن شاء الله في هذا الحديث وفي النهي الوارد وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم وأما من خرج لتجديد وضوء ونحوه فهذا لا شيء عليه إلا خرج بنية الرجوع إنما الإثم على من خرج من المسجد وغادر وفاتته الصلاة من غير سبب وجيه نعم هذا سؤال يقول أن له بعض المخالفات الشرعية في العقيدة كالاعتقاد في الأولياء والصالحين وزياره قبورهم وينهاني عن مخالطة الشباب المستقيم فكيف السبيل إلى أعيش معه دون أن أعقه أو أغضبه إذا كان اعتقاده في الصالحين والأولياء أنهم يؤثرون في الناس ويؤثرون في الكون وأنهم يتصرفون في هذا الكون فهذا مشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة وحينئذ فيبقى له الصحبة بالمعروف أولا الواجب عليك أن تنصح له وأن تلطف معه وأن ترفق به في التعليم وأن تظهر له السمع والطاعة والمحبة والرأف والشفقة عليه وأن تلطف في تعليمه فإن هو عاند وأبى فما أمامك إلا قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه فتعطي حقه بالمعروف وتتبع من أناب إلى الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده المفلحين وأن يغفر لنا زلاتنا, أجمع زلاتنا أجمعين وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل الحسن في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله